قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف نوسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا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 لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَضُّمُوا إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالنا وركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم مما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لا ازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج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 قالَا العسيتُمُ إن كُتِبَ عَلَكُمُ الْ القتَالُ أَلَّ تُقاتِلُ قالوا وَملَنَا أَلَّ نُقااتِنَ فِي سَبيلِ اللهَّهِ وَقَدُ خرجِنَا مِنْ دَارِنَا وَأَبَنائِن فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيهِمُ الْ القِتَالُ تَوَلَّ إلَّا ققالليِيلَ مِنْهُم واللَّهُ عَمم بِالظَّالِمِين